بربك عبده زكريا إ ذ نادى ع ب ه نداء الخفيه يرثني ويرثني ال يعقوب ويع... وعن <تصفيق> ربهم <تصفيق> ذ ل و س و ع ه النابلسي ل ل ع ل و ق الاسلاميه قال رب اجعل ياه قال ي تكلماتك لزمن الناس ت ر you يا ي ح ي ى خذ الكتاب ب ق و ة الله اتيناه يا يحيى خذ الكتاب بقره Amen. Amen. و ا ذ ق ر في الكتاب مويمئذ تاخذت من دونه t h a n All、oh, the ف ح م ل ت و فانتبذت به م ك ا ن ا I y n o y Bye. <laughs> Oh, oh! Wrong. <laughs> فحملته فانتبذت به مكانا قطيا Bad and happy. Run,、uh、run! -huh. وهزي اليك ب ج م ا ل ل ف ض ي ه الدكتور محمد راتب ا ل ن ا I <laughs> you What a m o n e AHHHHH、mm -hmm. o h a t the f- どうですか و أ ن ز ل هم يوم الحسره القضيه With the word of God, the word of God is the word of God. you و أ ن ز ل هم يوم الحسره القضيه <تصفيق> <تصفيق>